وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فنما جاء السحره قال لهم موسى القوا, قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما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 أمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرزعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرزعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إِن أمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا ماتك من القوم الكافرين